الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقد جاء ذلك موضحا في مواضع أخرى، كقوله تعالى لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم الآية وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا معنى التوبة واركانها وازاله ما في اركانها من الإشكال في سوره النور في الكلام على قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قوله تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمة أنه ينزل ما يشاء تنزيله من الأرزاق وغيرها بقدر أي بمقدار معلوم عنده جل وعلا وهو جل وعلا أعلم بالحكمة والمصلحة في مقدار كل ما ينزله وقد أوضح هذا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وإم شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض الآية قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النور في الكلام على قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار الآية قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالاعلام قوله ومن آياته أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده الجواري وهي السفن واحدتها جارية ومنه قوله تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني سفينة نوح وسميت جارية لأنها تجري في البحر وقوله كالأعلام أي كالجبال شبه السفن بالجبال لعظمها وعن مجاهد أن الأعلام القصور وعن الخليل أن كل مرتفع تسميه العرب علما وجمع العلم أعلام وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة ومنه قول الخنساء ترثي اخاها صخرا وان صخرا لتاتم الهدات به كانه علم في راسه نار وما تضمنته هذه الايه الكريمه من ان جريان السفن في البحر من اياته تعالى الداله على كمال قدرته جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى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 وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون وقوله تعالى في سورة النمل وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله الآية وقوله في فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقرأ هذا الحرف نافع وأبو عمر الجواري بياء ساكنة بعد الراء في الوصل فقط دون الوقف وقرأه ابن كثير بالياء المذكورة في الوصل والوقف معا وقرأه الباقون الجواري بحذف الياء في الوصل والوقف معا قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي كبير الإثم بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الجمع، وقوله والذين في محل جر عطفا على قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي وخير وأبقى أيضا للذين يجتنبون كبائر الإذم والفواحش قال رحمه الله والفواحش جمع فاحشة والتحقيق ان شاء الله أن الفواحش من جملة الكبائر والأظهر أنها من أشنعها لأن الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في القبح وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه ومنه قول طرفه ابن العبد في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد فقوله الفاحش أي المبالغ في البخل المتناهي فيه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعده تعالى الصادق للذين يجتنبون كبائر الإذم والفواحش بما عنده لهم من الثواب الذي هو خير وأبقى جاء موضحا في غير هذا الموضع فبين تعالى في سورة النساء أن من ذلك تكفيره تعالى عنهم سيئاتهم وإدخالهم المدخل الكريم وهو الجنة في قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وبيّن في سورة النجم أنهم باجتنابهم كبائر الاثم والفواحش يصدق عليهم اسم المحسنين ووعدهم على ذلك بالحسنى والأظهر أنها الجنة ويدل له حديث الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في تفسير قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده كما قدمناه وايه النجم المذكوره هي قوله تعالى ويجزي الذين احسنوا بالحسنى ثم بين المراد بالذين احسنوا في قوله الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأظهر الأقوال في قوله إلا اللمم أن المراد باللمم صغائر الذنوب ومن أوضح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر وخير ما يفسر به القرآن القرآن ويدل لهذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيح قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزن العين النظر وزن اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله إلا اللمم منقطع لأن اللمم الذي هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر والفواحش وقد قدمنا تحقيق المقام في الاستثناء المنقطع في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وقالت جماعة من أهل العلم الاستثناء متصل قالوا وعليه فمعنى إلا اللمم أي إلا ان يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعود لها بعد ذلك واستدلوا لذلك بقول الراجز إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم وروى هذا البيت ابن جرير والترمذي وغيرهما مرفوعا وفي صحته مرفوع النظر وقال بعض العلماء المراد باللمم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي قبل الدخول في الإسلام ولا يخفى بعد هذا القول أيها المستمع الكريم لعلنا ندع بقية حديث المؤلف حول الآية لحلقات قادمة إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته